بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علناه البيان، علناه البيان، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، وال. السماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، ألا تقع في الميزان،, الميزان وأقيم الوزن بالقس ولا تخطئ. يُرِي الْمِيزَانَ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ غَائِهَةَ لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ الذات الأكماش فيها فاتها أن نقل ذات الأكماش والحبذ العصب والريحان والحبذ العصب والريحان فبأي آل ربك؟ ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب غنى ربى، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ موج البحرين ينتقيان. نَاجَ الْبَحْرَيْنِ يَرْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ مَ bi أيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بأي آلاء ربكما تكذبان بيان له ايه الله ربكما تدجبال وله الجوار المنشات في البحر كن اعلان ويوم الجوار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُنْ بُنْيَانًا عَلَيْهَا فَكُنْ مُنْذِرًا عَلَيْهَا فَوَيْلٌ لِّقَاوِ دَهُورٍ تجللي والعكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والعكرام ما بي اي الاء ربكما تكذبان ما بي ربكما تكذبان يَسْأَلُوْهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْأَلُوْهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَحْنٍ كُلَّ يَوْمٍ فِي شَحْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رب ربكم ما تكذبان، فبأي آل ربكم ما تكذبان؟ تنفق لكم أيها السقمان، تنفق لكم أيها السقمان، فبأي آل؟ كما تكذبان فبأي آل ربكما تكذبان يا معشر الجن والان إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا يا معشاء الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذوا خذون إلا بسلطان. لا ذن خذون إلا بسلطان. فبأي آلاء إربكوا ما تكذبان. فبأي آلاء إربكوا ما تكذبان. يرسلوا من نار ولحاس فلا تنتصران نرسل عليكم أسواب من نار ولحاس فلا تنتصران سبئي آلام ربك ما تكذبان هل أي آلام ربك ما تكذبان؟ بلذن شقّت السماء فكانت وردة كدها. فإذا انشقت السماء فكانت روجة كالجهام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بِيَوْمِ إِذِ اللَّهُ يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ بِيَوْمِ إِذِ اللَّهُ يُسْأَلُ عن فبأي آل ربكما تكذبان؟ فبأي آل ربكما تكذبان؟ بعرف المدرمون بفي ما هم فأخذ بالنواصي والأقدام. يعرف يُقيمهم فلا يؤخذ بهم ناصي والأطراف ذي أي آلاء ربكما تكذبان فبأي أي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم يكذب بها المجرمون. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم الآن. يطوفون بينها وبين حميم الآن. فبأي آلام ربكما تكذبان، فبأي آلاء؟ ربكمما تكذبان، ولمن خافنا خاف مقام ربي جنّتا، ولمن خافنا خاف مقام ربي جنّتا. فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ ذوات أفنان ذوات أفنان ربكما تكذبان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، فبأي آل ربكما تكذبان؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فََاكِهَةٍ زَوْجَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فََاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَكَذَّبَ بَالِى أَيَّ آلَ رَبِّكُمَا تَكذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَكَوْنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَزَخْرَفٍ وَجَنٍّ سَنِدَانَ مُتَّكِئِينَ عَلَى آفُرُشٍ بضال ومن استبرقون وجن الجن بأي دال؟ ب بأي آلاء ربكما تكذبان؟ ب بأي آلاء ربكما تكذبان؟ بهم قاصرات طرف لمية مثهن إن سُقب لهم ولدان فيهن قاصرات طرف لمية مثهن إن سُقب لهم فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان فَبَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان. فبأي بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَكُذِّبَا فبأي بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَكُذِّبَا مُذَهَّمٌ مَدَانٌ مُذَهَّمٌ مَدَانٌ ربك ما تكذبان، ب بأي آل ربك ما تكذبان، فيهما عينان نظفتان، فيهما عينان نظغدان، ب بأي آلام تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل وهم مات فيهما فاكهة فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فيهن خيرات حزال فيهن خيرات حزال فبأي آلآء ربكما ما تكذبان هذه آلاء ربكما ما تكذبان قوم مقصورات في الخيان قوم مقصورات في الخيان فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ لم يقم منهم إنس قبلهم ولا جن. ومستون نهر دو بدلهم على دان 대비 اي الاء ربكما تكذبا 대비 اي الاء ربكما متكيين على رف رف خبر وعبقري حثال متكيين على رف رف خبر وعبقري حثال فبأي آلاء ربك تكذبان فَلِلَّذِينَ آلَ رَبِّكُمَا تَكذِّبَاتٍ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ